تَعْمَلُونَ <تضحك> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكم إن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 122. ومن التجارة والله خير الرازقين